Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha sad. Zikru rahmeti rabbika Iznada nida. وخافيا قال ربي ان مهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شكيا وانني خفت الموالي من كَانَتْ جَمْرَاءَ تَعْقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ مِنْهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي قال, قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب علي آية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 ya yip ya kud el Kitaba bıqu ve ve ateyna hu el hukm sabiyya ve hanan وسلام عليه يوم بلد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مَكَانًا شرقيا فَتَقَذَّتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنَا إلَيْهَا رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيٌّ قَالَتِ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيٌّ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكب قال وَلَرْبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِينٌ عَلَيْهِ آيَةً لِّلنَّاسِ ورحمة وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا فأجاء أهل المخاض إلى رضع نخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك برجع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا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 ما كان لله أي يتخذ من ولد سبحانه إذا قضاء أمر فإنما يقول له كن فيكون وإن الله رب هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصير يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال بِ وَاَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ يُقْضَى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لا تعبد الشيطان ''İn الشيطان كان للرحمن عصيا'' Ya أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا'' أَلَا أَرَى ابْنَكَ عَن آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لم İnnehu kana bihafiyah ve agetzelkum ma tedgoun min dulillahi ve فَلَمَّ عَتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ وَالْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُصَّى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا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 Ulaika allazina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyi min zurriyati adam wa mimmen hamalna nuh wa min من هدينا وارتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سردا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا illa man taaba wa aamana wa amila saalihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yughlabuna shay'a innati aadu min bil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 هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فَبَرَبَّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ رِثِيَةٌ ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيًّا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 فَمَن نَّجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَذَرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ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 فَإِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِذَا هُمْ عِنْدُوا إِنَّ الْعَذَابَ وَإِنَّ الْمَشَاعَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ دَأْبًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ 7. 8. 9. وَخَيْرٌ 11. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ 14. 15. 15.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 أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكافرين تأزهم أزا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وفدا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 سَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ هُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ müqarr hel tu'issu minhum min ahanin rikza